البليون وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام يقول من عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف وجوع ونقص من الأموال والأنفذ والثمرات وبشري الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا إن لله وإنا عليه راجعون ولا عليهم فيهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهترين في هذه الآية يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه سيبنو عباده بشيء من الخوف ويثوء ونقص من الأمال والأنفس والثمرات خمسة أمور كلها فيها الابتلاء والامتحام ويؤكد الله تعالى ذلك بثلاث معقدات اللام وني التوكيد والقسم المقدر بأن تقتير كلام والله لنذل نكم بشيء بشيء من الخوف وهو الضعر سواء كان هذا الخوف من عدو حقيقي ماثل أمام الإنسان أو من عدو غير غير معلن كالخوف الذي يطه الإنسان كالخوف الذي يطه الشيطان في قلب الإنسان كما قال تعالى إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه أي يخوفكم أولياءه يرجوع وهو نقص الطعام سواء كان ذلك بفقد النقود التي يشتري به الإنسان وطعامه أو بفقد الطعام نفسه بحيث لا تنبه الأرض ولا يشرب إلى البلد ونقص من الأموال والأنفس والثمرات نقص من الأموال لما يحصل من الجوائح والفيضانات وغيرها مما يرسله الله سبحانه وتعالى على عباده عند ناصيتهم إياه والأنفس الموت كالأوبئة ونحوها والثمرات ما يخذ من الأرض من الأشجار والزروع وغيرها تصاب بنقص إن في كسر ثمرتها أو هلاكها أو ضعفها أو ما أشبه ذلك وكل هذه مصائب مصائب يقدرها الله عز وجل ابتلاء ابتلاء على أي شيء على الصبر أو عالم الصبر ثم هذا قال وبشر الصابرين أي أخبرهم بما يصبرهم الذين يصبرون على هذا البلاء. البلاء الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات والختاب في قول بشر الصابرين إما للرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أو لكل من يصحه توجه وفتعب إليه إلى من يطرعهم ثم بينا صفة من صفات الصابرين يتميزون بها عن غيرهم فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا عليه راجعون إذا أصابتهم أي وقعت فيهم مصيبة أي ما يسوءهم ويحسنهم قابلوا ذلك بتفوض الأمر إلى الله فقالوا إما لله وإنا إليه راجعون إما لله ملكا وإما لله خلقا وإما لله عبيدا يفعلون بنا ما شاء وإما إليه راجعون أي سنرجع إليه مهما طال الزمن لقول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك تادح إلى ربك تدحن فملاقي أولئك عليهم صلوات من ربي ربهم ورحمه أولئك أي الصابرون الذين إلى عصرة مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عليهم صلوات من ربهم ورحمه الصلاوات من الله على العبد قول إنها الرحمة والصلاة أمن الصلوات غير الرحمة لأن الله قال صلوات من ربهم ورحمة والعبد يقتل المغايرة فماهي الصلاة على العبد الصلاة على العبد أحسن ما قيل فيها ما قاله أبو العالي رحمه الله حيث قال صلاة الله على عبده تنأه عليه في الملأ الآلاء يعني أنه على المصلى عليه في الملأ الآلاء عند الملائكة وعلى هذا ثمان الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم أي لهم من الله تعالى عند الملأ الآلاء ورحمة أي رحمة نحصل بها نطلوبهم وينجون من مرهودهم وأولئك هم مهتدون أولئك هم أي الذين إذا أصلتهم مصيبة سلموا الأمر لله وقالوا إن الله وإن الله رجل هم المهتدون هم هذه يسميها علماء النحو وغميراء الحصر يعني أنها تحصل الحكمة دين بعدها ويتبعه هذا بالمثال فإذا قلت فلان من القائم أو قلت فلان هو القائم صار قولك فلان من هو القائم أو في الحصر والاختصاص من قولك فلان من القائم ولهذا فهي في الحقيقة ما إثارة الحصر تفيد التوكيد وأولئك هم المتفين أي الذين هتدوا بهداية الله تعالى لهم ففي هذه الآية الكريمه من الفوائد والأحكام جواز التوكيد بالقسم في الأمور الحامة لقوله ولا نبلغنكم بشيء ولكن ينبغي أن نعلم أنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر من الإيمان إلا إذا دعت الحادث إلى ذلك وإلا فإنه يلقي الخبر على ما هو عليه بدون بدون توكيد لكن عند الحاجة لذلك يؤكدهم ونفاية لها وحكمها ونفاية لاذ ال لاذ ونفاية لاذ فريمه واحكامها أن الخوف والجوع ونقص الأموال ونقص الأنفس ونقص الثمرات كلها من المصائب والبهايل ومن فوائد الآيات الكريمة وأحكامها وأحكامها بوان حكمة الله عز وجل في تربيه لخلقه حيث يقدر لهم يقدر لهم الضراء والسراء ليبلوهم أيهم أحسن عملا. كقوله ثار ولا نبل أنكم حتى أن علم المجاهدين منكم الصابرين ونبوا أخبارهم. ومن فائد الآية الكريمة أنه ينبغي للنسان أن يشعر بقدر نمة الله عليه بالأمن والعيش الرغيب ونمو الأموال والأنفس والثمرات ومن فائد الآية الكريمة أن نقص هذه الأمور مصيبة وتكون زيادة هذه الأمور نعمة ومنحة ولا شك أن كلما كثرت كتر الأموال وصرف في طاعة الله وكلما كثر الناس واستعملوا, واستعملوا حياتهم في طاعة الله فإن ذلك خير ومن فائد الآية الكريمة أنه ينبر الإنسان أن يبشر أهل العمل الصالح بما يكون من ثواب هذا العمل لقوله قوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا صلتهم مصيبة قالوا إن الله وإن ذي راجعون واسعة إن شاء الله تطلب الكلام على هذه الآية في حلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته